أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فيعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من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 والذين يجتنبون كباء الاسم والفواحش وإذا ما غضبوهم يطردون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم ينتقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن kabe'd zalimin welamen intasara ba'da zulmihi fa'ala ikama alayhi min sabil inna as-sabil أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر ورأى إن ذلك لمن عزم الأمور فمن يضل الله فما له من ولي من بعده فَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ رَدٍّ مِّن سَبِيلٍ